هن أم الكتاب وأُخر متشابهات، فأم الذين في قلوبهم زيدٌ، فيتبعون ما تشابه منه بُطِرَاء الفتن، فيتبعون ما تشابه منه بُطِرَاء الفتن وَبُطِرَاء تَأوِيلِهِ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 قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة خالدين فيها وأزواج مُطَهَّرَةُ ورِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا مَنَافِعُ فِلَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عذاب النار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 يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون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 يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ شَفَاعَةٍ إِلَّا لِمَنْ تَوَلَّى وَأَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ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 إذ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بحياة أن الله يبشرك بحياة مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا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 إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من هسمه المسيح عيسى بن مريم إن الله يبشرك بكلمة من هسمه المسيح عيسى بن مريم وجهه في الدنيا والآخرة ومن المقربين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 بإذن الله وأبرئ الأكمة والأبرص وأحي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.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 فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ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 إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومضهرك من الذين كفروا ومضهرك من الذين كفروا وجاعر الذين تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة.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 وَأَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ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 فَمَنْحَادَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْتَ عَلَىٰ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا فَقُلْتَ عَلَىٰ وَنَادُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا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 Ya ahla al-kitab! Lima tuhajun fi Ibrahim, wa ma anzilat al-Taurah, wa ma anzilat al-Taurat, injil illa min bagdhih afaat taqulun.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 ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب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 أيأمركم بالكف بعد إذ أنتم مسلمون، وإذ أخذ الله من ثق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة. لما أتيتكم من كتابه وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا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 وما أؤتي موسى وعيسى ونبئون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون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 انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَيُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ, عذاب أليم وما لهم من ناصرين لا تناول البِرَ حتى تنفق من ما تحبون وما تنفق من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلال لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل من قبل أن تنزل التوراة. قل فَأَتُوا بِالْتَوْرَاةِ فَتَلُوا هَاؤِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ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 Man aman tibun haji jauw, wa antum shuhada. Wma Allah bizarafil amma ta'amlun. Ya ayuhal Labin amanu, in tutiq fariqam min al Labin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 يا أيها الذين آمنوا اتغوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا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 ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتذون ليسوا سواءا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 مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها عصر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطنة من دونكم لا يألونكم خبلا وَالدُّمَاءَ نَتَّمَّ قَدْ بَدَتِ الْبَعْضَ أُمِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ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 ولقد نصركم الله ببذره وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَيْكُمْ يَكْفِيَكُمْ أَيُّهُمْ يُمِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ أَلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزِلِينَ بلا إنصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسويين وما جعله الله إلا بشرا لكم ولتقم إن قلوبكم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 وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَتَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ مَاذُن اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِمَّا تَمُوتَ أَوْ تُقْتَلَ قَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤجل وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَكَأَيٍ مِّن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَفِيرٌ فما, فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا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 فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تضيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين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 فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم ممنون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 Maka kesabot, dan mereka tidak ditipu. Apa yang mengikuti kehendak Allah adalah orang yang berbuat salah kepada Allah dan mengambil jalan yang salah. Mereka tidak dapat لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول من أنفسهم يتلوا عليهم آياته ويذكّهم ويعلمهم يتلوا عليهم آياته ويذكّهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين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 فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم إلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.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 الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشواهم فزادهم إيمانا فخشواهم فزادهم إيمانو وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم انما ذانكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين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 ولا يحسبن الذين كفروا أنما نمل لهم خير لأفسهم إنما نمل لهم ليزدادوا إثم وله عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب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 al قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى وقبني بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم, قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير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 لا تَبُوءَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُوا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِنْ تَصْمُتُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ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 باعوا فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيلنا وقاتلوا وقتلوا لاكفرا عنهم سيئاتهم لاكفرا عنهم سيئاتهم ولأدخلن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 وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يا أيها الذين آمنوا صبوا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.